اللهم يا رب الارباب ويا منزل الكتاب ويا مهيئ الاسباب ويا مجري السحاب اللهم ارزقنا حلالا طيبا اللهم ارزقنا حلالا طيبا اللهم إنا ندعوك من هذا المكان ومن كل مكان أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتقضي حوائجنا وتشفي مرضانا وترحم موتانا وتهدي قلب من آذانا يا رب العالمين نسألك حسن الختام نسألك حسن الختام نسألك حسن الختام ومرافقة الايتام وشفاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام